وَالَّذِينَ أَبْتَقَوْا لَأَنُّ ذَابُتْ وَمَعَ الْإِمَانِ مِنَ السَّقْوَى ولهذا يُرَتِّبُ اللَّهِ عَلَى الضواب على الإيمان والعمل الصالح الذي هو ومجرد العقيدة لا تُنجد الإنسان من على النار حتى يكون معها عمل صالح ولهذا الصحيح أن من ترك الضلاف فهو كافي كفر منخرن منا، فهذا لا بد من لا بد من العمل الصالح، بل لا يمكن أن تكون العقيدة صحيحة إلا بعمل صالح. هنا يقول الله يتقوا فوقهم فوقهم يوم القيامة، ولم يقل أحسن حال من قال فوقهم. تدل على العلو الفارق العظيم بينهم. فوقهم في المكان وفوقهم في النعيم فوقهم في المكان لأن هؤلاء في الجنة في آل عليين وهؤلاء في سجين في أكثر السافرين وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤلاء عد الله لهم من النعيم على عين رأت وراء أذن سمعت وراء خطر على قلب بشر وأولئك أعد لهم من الإهانة ما لا يتصوره الإنسان لو من إهانتهم إلا قول الله تعالى لهم قسأوا فيها ولا تكذبون بعد ما يدعون يتضرعون الله بالدعاء ربنا أخرجنا منها فإن عبنا فإننا ظالمون يتضرعون الله عز وجل وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور فيها وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية <تصفيق> البشر يقول للإنسان لسا لا تتكلم لكن يبقى ما يكلمون ألأس كذلك؟ لكن رب يغسأ فيها عمر كوني ولا تكلمون ما يبقى أمل وراء رشع يتوسطون بالشفع يا مالك ليقضي علينا ربك ينفع الجواب قال إنكم ما كتوب لغت بالحق ولكننا فاتنا فرنا إذا صدق قول الله عزوجل أو تبين وجه قول الله عزوجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه رتبة ومكان وكما تعلمون أن الجنات درجات فالله يهب لنا ورث ما لها هذه الجنات أعلىها في الذي فوقه عرش الرحمن ما فوقه شيء ما الله. وهذه دركات إن المنافقين بالدركلا سفهان ما. وقول يوم القيامة المراد بالقيامة هي يوم حساب. وسمي بيوم القيامة لثلاث أمور ذكرناها في مسلا ولا عندكم منها علم. نعم وفي يام الناس من قبولين نعم وفي يام الأشعار نعم وفي يام نعم اين هم لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاتاً ورعاتاً وغرلاً ويطفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله افتعال فيه يوماً يجعل للجان شيداً والسماء منفطر به ثانيا يقام العدل حتى انه يختص للشات قرن عاف الجلح من الشات القرن ويقام ايش الاشهاد كما قال الله الروايا ما هم الاشهاد الاشهاد منين من الملائكة وكذلك من أو بني آدم بعضهم على بعض وكذلك جعلناكم من وسط لتكونوا شهادا على الناس بل من الجوارح والجنون يوم تشر عليهم أثنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون نعم حتى جود تشهد وقالوا جلودهم لما سئبهم قال والله يرزقكم ما يشاء واره يرزقكم ما بعد حساب أي غيره، لأن سبحانه تعالى كرمه لا ينتهي، واتساعه خزين سابق والسخية مستمرة دائما. نعم. على القول بأن نواول الحال تحتاج إلى تقدير، ربما يشاء بغير حساب. اللهم امتدعه بمن يرزق خبره والرزق بمعنى العطاء ورزق الله تعالى ينقسم إلى قسمين عام وخاص فالعام ما يقوم به البدن ويصلح ما يقوم به البدن ويصلح مثل الأكل الشرب اللباس المسكن المركوب وما أشبهه هذا عام وهو وهو شامل للمؤمنين والكافرين والإنس والجن والإنسان والبهاد عرفتم وشامل أيضا للرزق الحلال والرزق الحرام الذي لا يتغذى إلا بحرام كذبا والصرقة والنهب وقال هذا من رزق الله هذا من رزق الله لكنه حرام ولهذا قال السفري في العقيدة والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحارب أو ما مرت هذا مرة. نعم. طيب إذن نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح وهو شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والجبان والبهائم والنافع والضار والحرام والحلال. هذا، طيب. الثاني ما ما تقوم ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين، وهو ما فيه صلاح القلوب، وهذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، مثل العلم النافع. والعمل الصالح والإناظه الله والتوكل عليه وما أشبه هذا هذا برزق خاص يرزقه الله من المؤمنين وقوله يرزق من يشاء من هذه عامة معلقة بالمشيئة وقد مغضى علينا كثيرا أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فهو تابع للحكمة ليست مشيئة الله مشيئة مجردة بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة فكل مر عليك شيء معلق بالمشيئة أو معلق بالإرادة فأعلم أنه مقرون بالحكمة يعني فمن اقترد حكمة الله عز وجل أن رزقه ورزقه ومن لا فله وقوله بغير حساب أي بغير تقدير أو بغير محاسبة يعني بغير منه أيهما بغير حساب بلا تقدير واضح فإن رزق الله لأنها يتلح لا سجم الرزق في الآخرة رزق الجنة فإنه ما له من نفات كما قال الله عز وجل وهل نقول بغير حساب بغير منه قد نقول ذلك أيضا إنه ما يحاسب يعني ما ما ما يطالب بالعوض لأنه لو طالب بالعوض ها؟ لقنا حالكين حالكين لو أن الإنسان حاسبه الله على نعمة واحدة من نعمه، ها؟ وش يسوي؟ أعتقد لو توجع الإنسان من عينه ليلة من الليالي وقال له إما أن تفقد البصر ولا تعطينا كل اللي عندك من المال ماذا يقول يدين يمكن اللي عنده كل اللي عنده من المال عنده غزر ولا لا طيب إذن هذه نعمة واحدة ما بالك بما هو آظم منها نعمة النفس اللي ضروري للحياة تحصى ها ما لحسن، ومع ذلك بدون تعب، الإنسان يتكلم وي يصعد نفسه وينزل ويتكلم ويأكل، نعم، ثم لو ضيق عليه نفسه ل لمرة واحدة، يقول والله ما إحنا فارفين النفس إلا كانت بعطينا مالك كذا، شغوف، ها يدخل إذن يرزق بار الحساب أي بغير محاسبة أي ما يطلب يعني معاوضة وإن كان واجب وإن كان واجبا علينا أن نشكر الله على هذه النعم لكن نعمه أكثر لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكون نضائري والله يرزق من يشعر بأي الحساب طيب تقول ناخد الفواجب ولا نمشي ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الفرامين يا مين؟ يا ناس هذا كل هذا راح طيب بسنارة. قال الله عز وجل ومن الناس من جشدي نفسه وابتراء مظاكله من فوائد الآيات الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين القسم الأول سبع ومن الناس من يعجبك قوله والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشي نفسه ومن فوائدها فلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مثاني إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله بقوله ومن الناس من يشري نفسه اقترام الله ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية من أين تؤخذ ابتغاء مرضات الله ومن فوائدها إثبات الرضا لله بقوله مرضات والرضا كما تقدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته وينكرها الأشاعر وأشباههم من أهل التعطيل يحرفون المعنى إلى أن المراد برغ الله إن إما إثباته أو إرادة تواب نعم ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب تقديم مرضاة الله على الناس وجوبه ولا تواضعه من أين نأخذ الوجه؟ اللي يأخذ منها جواز، أصح؟ لا أنا ب النبالة ب... ب... من الآية. يأخذ منها إنه جواز فقط أيضاً استحباب تقديم مرضاة الله على النفس، لأن الله تعالى ذكر ذلك في في مقام. المرح والثنى نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله بقوله والله رؤوف بالعباد والرأفة هي أرق الرحمة يعني رحمة خاصة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل بقوله بالعباد هذا إذا كان العباد بالمعنى العام أما إذا قلناه بالمعنى الخاص فلا, فلا, فلا يستفاد من ذلك ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا في المكافة إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان وقوله يا أيها الذين آمن لأن هذا انجاء تشريف وتكريم ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتضى لامتثال الأمر بأن الله صدره صدر الأمر بهذا الanje يا أيها الذين آمن نعم والحكم لا يقرن بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه وهذه فائدة مهمة لا يقرن الحكم الوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه ولا شك أن الإيمان يقتضي انكسال عمد الله عز وجل نعم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطفيق الشرع جنلة وتفصيلا لقوله ادخذوا <تصفيق> في السلم كافة نعم طيب. ومن فوائدها أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه كيف هذا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم نقولنا إنه كيف نادي المؤمنين وهم داخلين وهم مؤمنين قلنا المراد <تصفيق> الاستمرار عليه وعدم الأخل بشيء منه نعم مثل قوله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني استمروا على ذلك يقول له فالعصل أن الإنسان لا يمر بالشيء وهو متلبس به فلو وجدت أجلا قائما قلت كم؟ ماذا يقول يقول هذا يقال نعم فإذا يكون هنا توجيه الأمر بالشيء إلى من هو متلبس به بيعتباره إيش باعتبار استمراره عليه وعدم الأفتال بشيء منه ولهذا قال كافة ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الشيطان وخطواته لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان هل يؤخذ من آية الكريمة تحريم التشبه الكفار؟ آه لا استعجب أنتم تأملوا هل وخذ من الآية تحريم التشبه بالكفار ها؟ الجواب نعم وخذ من لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان ولا لا لأن الشيطان يأمر بالفحشة واللعق ولا أنكر من الكفر والحمد لله فعلى هذا من منيات كريمة تحريم التشبه بالكفار لأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان. طيب هل يشمل ذلك ما لو هنئهم بعيدهم؟ يهنئهم بعيدهم. إذا قال قا... إذا قال واحد كما يهنئونا بعيدنا نهنئهم بعيدهم. جزاء وفقة. نعم. نقول لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضين عند الله ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن نهنأناهم بشعائر الكفر ولا يجوز أن نهنأ أحدا بانتزامه بشعائرهم بشعائر الكفر نعم والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه ربما يمرق من دينه ولا شو. لأن الرضا بالكفر كفر وليس هذا من باب المجازات لأن نحن لسنا كهم طرف طرفين قيل يعني حن على فكر وهم على فكر لا نحن ربنا واحد نعم ربنا وربهم واحد هو الذي خلقنا جميعا وهو الذي أمرنا ووجه الأمر إلينا جميعا فنحن امتدلنا ما أمر به وهم خالقا وليست المسألة خيار نحن أسسنا فكرا ومشينا عليه وهم أسسوا فكرا ومشوا عليه حتى نقول نتبادل معهم التاني كما يتبادلوا معنا ذلك نحن نقول له كلنا بشر وكلنا خلق لله والرب واحد أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصر فهذا فرق بين هذا وهذا فليست كذلك وهذا هو الخطر الجاهم الذي أصاب كثيرا من المسلمين اليوم حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمى به يهود ولا نصني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب الله مسألة مين مسألة فكر لهم فكرهم ولا فكرنا مسألة دين تعبدنا به الخالق وحده فسمعنا وعطانا وسمعوا وعصر وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيالهم طيب استفاد من آية الكريمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم إنه لكم عدو مبين طيب ويستفاد من من آية الكريمة أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير، إذ أن عدوك يسره مساعتك ويغنم صروه، ما يمكن أمره بخير أبداً. ولهذا قال في آياته: فإن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوا ما هو مجرد خبر فقط؟ نعم. قد يأمر بخير استيراض. ما يمكن. لا ما هو الاستداع هذه الحكمة من الله عز وجل قل ما, ما أمره بخل النفس لكن لما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو رفعه الرسول افتضح أو ربما يحصل له شيء أكبر بدل على ما فيه حفظ طيب ثم قال فإن زلالت طيب ويستفار من آية الكريمة أيضا يستفار من آية الكريمة قرن الحكم بعيل قرن الحكم بعيل من أين توخذ؟ لا تتبعوا خطوات. تتبع خطوات الشيطان ثم علل إنه لكم عدو مبين فيستفاد من فائدة متفرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس إن كانت ذات دليل من الشر، قرنها بدليل من الشرق وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس الله أكبر الله أعلم أن الله عزيز حكيم. مستفاب من هذه الآيات الكريمة الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه لقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما جاءتكم البينات فإن فيت من أين الوعيد قلنا من قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم لأن من معاني العزة الغلبة والحكمة تنزيل الشيء في منا مواضعه فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما يتبين ما تتبين به عزته لأن هذا هو مختلاء حكمته ظاهر؟ طيب مرة ثانية نعيدها إذا قال قائل كيف ما هو الدلع الوعيد؟ لأن من معنى العزيز ها؟ الغلبة من معانيها الغلبة فإذا كانت غلبة مقرونة بحكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضيه حكمته ومعلوم أنه بعد مجيء البينات انقطعت حجه وقد مر علينا قصة العرابي الذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطوائديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله غفور رحيم هكذا يقل ربي فقال العربي أعج الآية من هي هذه الآية فأعادها على التلاوة الأولى قال ما أن الله نكال كان الله والله غفور رحيم فقال أعج الآية فأعادها على الصواق قال فعل والله عزيز حكيم قال الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع ولو أنه غفر ورحم ما قطع ولهذا قال الله تعالى في الذين سنبوا يعرف إلا يتابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله عفور رحم ومن فواية الآية الكريمة أن الله تعالى أقام البينات العباد بقوله من بعد ما جاءتكم البينات ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يسحط العقوبة إلا بعد قيام البينات بقوله من بعد ما جاءتكم البينات ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن إنسان لا لا حجة عليه حتى تقوم عليه القيمة <تصفيق> ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفاته لقوله فاعلم علم اعتراف وإقرار ما مجرد علم فقط والمعتراف وإقرار فمجرد العلم لا يكفي ولهذا أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله لكنه لم يقبل ولم يذعن فلهذا نفعه إيمانه للا ما نفعه وليس بمؤمن وليس الإيمان مجرد الاعتراف بدون يدعان وقبول ومن فوائد الله الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من صفة والعزيز ذكر أهل العلم إنه أن له ثلاث معاني عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناء عزة الامتناء فعزة القدر يعني أنه عز وجل عظيم القدر والشيء العزيز الشيء النادر الذي لا نظير له أما عزة القهر فمعناه الغلبة وهذا أظهر معانيه وأما عزة الامتناء فمعناه أنه يمتنع أن يناله السوء معخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها الأقدام ولهذا قال ابن مالك ابن القيم أنني يف العز حينئذ ثلاث معان ثلاث معان. أن الحكيم فقد تقدم أنه مشتق من الحكم والحكمة وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وحالية الحالية أن يكون الشيء على هذا الوجه المعين موافقا للحكمة والغائية أن يكون المقصود به ها؟ غاية, غاية محمودة نعم فكون الشيء منظما على هذا الوجه هذه حكمة لا شيء وكون المقصود بكذا وكذا من الغايات الحميدة هذا أيضا حكمة فصار الحكيم له أربع معاني في الحقيقة حكم وإحكام وحال وغاية نعم فالحكم فيه حكمة وكل منهما له حكمة في صورته التي وعليها وفي غايته التي تقصد به نعم ثم قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة لآخرين يستفاد من هذه الآية الكريمة وعيد هؤلاء بيوم القيامة لأن هذا الذي ذكر الله ووصفه متى يكون يوم القيامة وفيه أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام لأن الله جعل وعيد المكذبين متى يوم القيامة وأدل لذلك آيات وأحاديث قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر والساعة قبله في سورة القمر نعم في سورة القمر الساعه فل الساعة موعدهم، فل الساعة موعدهم، والساعة أدها وعمر، ويستفاد و... من هذه أيضا إثبات إتيان الله عز وجل، إثبات إتيانه عز وجل، لقوله: إلا أن يأتيهم الله، والمراد إتيانه نفسه، نفسه أو أمره. اتيانه نفسه لأن الشيء إذا أضيفه الله فالمراد نفسه خلق السماوات أي هو نفسه الذي خلق، استوى العرش أي هو نفسه يكيدون وأكيدوا أي نفسه كل شيء يضافي الله فالمراد نفسه إلا أن يقوم دليل على أنه لا يراد به نفسه فيتبع الدليل وفي الحديث جعت فلم تطعنني هذا بين الله عز وجل أن المراد أن عبدا من عباد الله استطاعه فلم يطعن إلَّا المراد إتيان الله نفسه ولا ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره مثل قوله تعالى أتى أمر الله أتى أمر الله ومثل أو يأسيه أمر ربك لأننا نقول إن هذا من أمور الغيب والصفات توقيفية فنتوقف فيها على مر، فما فالاتيان الذي أضاف الله نفسه يكون اتيانه بنفسه، والاتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون اتيانا أمره، لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم علينا أن نتوقف في ما ورد على حسب ما ورد ومن دوائد العيات الكريمة إثبات الملائكة بقوله والملائكة ومنها قبل إثبات عظمة الله عز وجل بقوله في ظلال من الغمام ظلال النكرة تدل على أنها ظلال عظيمة وكثيرة ولهذا ولهرجاء في صوت الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام يعني لو تصورت الحالة تشقق كأنه من كل جانب يعني تثور ورانا بهذا الغمام العظيم كل هذا تقديمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى وهذا يفيد العظمة عظمة البال سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية أن الملائكة أن الملائكة أقسم أن الملائكة أقسم خلافا لمن قال إن الملائكة قوة وأرواح والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير أولا نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن يوم القيامة فيه ينقضي كل شيء ما بعده شيء إما إلى الجنة وإما إلى النار ما فيه أمل إن الإنسان يستعتذ إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة لقوله وقضي الأمر قضي قضي الأمر الذي قضاه من؟ الله عز وجل لكنه أتى بالبناء للمجهول لعدمة هذا الأمر وهذا كقوله وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجهدي ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حيث إن هذا الأمر يقضى في في بعض يوم في بعض يوم لأن الله يقول أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا والمقيدة يكون في نصف النهار في نصف النهار أنت كن شديد نعم. هذا على أحد السلسلان في الآية ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده بقوله وإلى الله ترجع الأمور أي الأمور الكونية والشرعية ها الكل الكونية والشرعية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وما ثبت فيه أنه يرجع فيه الخلق فإنما ذلك بإذن الله فيها أشياء مرجعوا على الخلق فالحكم بين الناس مرجعوا للقضاة لكن بماذا كان القضاة مرجعان بإذن الله سبحانه وتعالى وبهذا يتبين أن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى طيب هل نأخذ من هذه الآية قائدة إثبات الأفعال لله لأن عندنا الآن نوع من أنواع الفعل والإتيان فهل نقول أنه يدل على إثبات الإتيان لله على إثبات كل فعل لله الجواب لا لأن النوع أخص من الجنس وثبوت الأخص لا يحتضي ثبوت الأعم لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل لا كل فعل وأن الله سبحانه وتعالى تقوم به الأفعال الاختيارية مثل الاستواء العرش والنزول للسماء الدنيا والقرب من عباده كيف يشاء والضحك والعجب ووضع قدمه على النار وهي من مزيد وغير ذلك من الأفعال التي جاءت في الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها على أنها أفعال أفعال متعلقة بذاته وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وأما أهل التعطيل والتأويل فلا يقضون بذلك ولا يرون أن الله تقوم بها لفعام اختيارية ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنة على المعاني القديمة أيضا ولهذا الكلام عندهم المعنى قائم بنفسه وهو قديم قد كقدم العلم والقدرة ما يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام حادث يحدثه يتكلم بما شاء هنا نعم قولنا أن مقبع مقبع أمس في اليوم نعم هذا الفترة أهل يعني بعض اليوم الله أعلم عن هل يتأخرون كل اليوم هذا أو بعض اليوم بقيته ما يعني يرون أهل النار يرون أهل النار ويرون أهل الجنة لكن ما الجائز أن يكون في بقية اليوم لكن أنا عندي في هذه المسألة مشكال إلا أنه عند التأمل ما في شكال هو حديث بهريرة في قصة من الزكاة كلما برد في يده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فإنه قد يتبادر من هذا الحديث Anna, joo, me joudumme. Joo, me joudumme. Joo, me joudumme. Joo, me joudumme. Joo, me joudumme. Joo, me joudumme. إيه من لازم إيه نعم يستفاد من هذا ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة لأن الإنسان لا يكون إلا بمشيئة ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله جور جميع الأمور مشيه. نعم ما سير مطلعلهم يعني بالجنة لكن يبقون بالعراف فهذا القضاء لا يحجي. يعني أهل العراف في قصدك في, في بعض الوقت الله أعلم. الله أعلم لأن أصحاب الجنة أصحاب العراف ما نطلق عليهم منهم أصحاب الجنة على الأطباط ولهذا في سورة العراف ذكر الله ثبت أسمع أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب العراف والله أعلم كم يبقون بالعراف هذه بس في السورة يقولها صحيح هذا المآل النهائي النهائي هذا هو نعم لا ما هو الظاهر لأنه يقول حتى يقضى بين العباد وإذا قلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه إلى نصف اليوم له له هو ما هو الظاهر لأنه حتى يقضى آية الغاله إلى أن يقضى بينه ويداه اليوم كان مقداره 50 ألف سنة لكن ماذا منكم كل اليوم يعذب لأن تقيده حتى يقضى هو صحيح لو عذب أول النهار الأول اليوم لمقداره 50 ألف سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد أقول الحديث في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا اليوم اللي مقداره خمسين ألف سنة يقضى بين العباد في نصفه والحديث يقول حتى يقضى وما ذلك أن عذابه يمتد إلى أن يقضى بين العباد وهو نصف اليوم وكلمت في يوم ما يعمل من أن يكون في أوله فقط لو قلت لشخص غرتك في يوم الخميس هل لازم تنتدى الزيارة من أول يوم إلى آخره؟ ما لازم. يمكن زرته في أول في أول يوم إلى نصف النهار أو إلى ثلث النهار هنا. فهو يعذب في يوم ان كان انتداره خمسين ألف سنة إلى أن يقرأ تعذيبه إلى أن يقرأ بين العباد. فإذا كان يقرأ بين العباد النصف انتهى تعذيبه في النصف. معناها, هذا معناها الف في عظمت هذا اليوم. وليس معنى انتداره خمسين ألف سنة بيان عظمت هذا اليوم. يقوم فيه يقوم فيه في هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن, الع... أن تعذيبه من أوله إلى آخره لكن لما قيلت حتى يقضى بين العباد وقلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب زندية والخور نعم، تبين أن على روحي إلى نصف اليوم قمة أطولة خمسة اجتناف سنة شهر شهر نعم ما أجد هنا من هذه الأية من الوصح على الألن يتم الحساب بعض يومنا نعم قلت في لأي حكاة قلت الأسعاب هارحة تقول أن هذا الأمر هو قلت لبعض نعم ما هو ما هو بسبب منها. منها في السبب نهاب السبب نعم اليوم <تصفيق> <تصفيق> اليوم عند <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يعني يوم يعني بارو 50 الف لعبنا نعم هذه فتره ثمانيه الله قالها ومن ثم قال تعالى سأل بني إسرائيل كم آتيناه من آية مبينة إلى آخره يستفاد من هذه الآية بيان كثرة نعمة الله على بني إسرائيل وقوله كم آتيناه من آية مبينة ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنيمة الله وتوبيخهم لأن امرأي السؤال هنا سؤال السلام ولا سؤال توبيخ سؤال توبيخ ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل لقوله ومن يبدل نعمة الله من ومنها إثبات شدة العقاب من الله لقوله فإن الله شديد العقاب والعقاب في موضعه مأموم، نعم. نعم، نعم، يجده، والمأموم به فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأكلون، ولا تأخذون به ما رفث من الله، يجده، الرجم، عقوبة، نعم. عقوبة إيش؟ يسمونها المتأخرين إعدام وهذا غلط عقوبة قتل وفرق بين القتل والإعدام إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟ لا, لا. جسم باقي لكن بما لا يسمى به لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم يجوز نسميه ما نسميه يجوز أن يقول إن الله مريد أو لا نخبر أنه مريد ولا ولنسميه ولها رقى نبع عبادي أني أنا القفل الرحيم بعده وأن عذابي هو والعذاب العليم فشدة العقاب شديد العقاب الحقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل العقاب هو الله شرير عقاب الشدة في في عقابي شدة في عقابي لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبي عبادي النيرافور رحيم وأنعذب ولا عذب عليه. نعم. الآن فيه ضابط على الله عز وجل. نعم. ما هو الضابط لإخبار عن نعم. الضابط عن الله إنك تخبر عن الله كل ما كل صفة اتصل الله بها كل الله بها تخبر بها عنه. لكن إن كانت مطلقة في مطلقة كانت هناك أشياء ما يصح بها عن الله. لأنها لا تلقوا به كالنائم مثلا أو, أو العاجز أو الجاهل أو ما أشبه ذاته لأنه ما تلقوا بالله عز وجل لكن في أشياء ما تسمى الله بها لكنه يخبر بها عنه لأنها هي ما تصف أن تكون اسما لكون أسماء الله خسن ما فيها احتمال للسيء أبدا كل الأسماع حسنًا ما فيها سوء ولا بالاحتمال لكن الذي يخبر به عنه قد يكون في بعض الأحيان يكون فيه يتضمن السوء لكن بالنسبة لله ما يتضمن السوء مثل المتكلم المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشرق فلسى له كلام خير والمريد أيضًا إرادة خير وإرادة شر. ولهذا ما جاء على اسمه لكن جاءت خبرا <تصفيق> لانباب الأخبار او الصانع مثلا يخبر بالله يخبر به ان الله لكن لا يسمى به لا يسمى <تصفيق> به الطبيب نعم خبر لا بأس خبر لا بأس لو قول امسك قول الطعام والله هذا مهندس. <تصفيق> <تصفيق> لاش تبعه لاش تبعه نعم نعم في في من يقول هكذا يتجاسر. أنا ما أتجاسر أنا أقوله. وإلا ما نت وإلا صحيح. لأن هذا سمي وإيش معناها؟ التصميم ولا التصميم ولا اتقان. لكنني ما أتجاسر أنا أقوله. أما الطبيب فقد روى عنا بكر رضي الله عنه أنه مريض. فقيل له انا انا ندعو لك الطبيب فقال ان الطبيب رعاني وقال انا افعل ما اريد اما مسألة مهندس وقد تشعر مهندس ان لم يكن فهمي خطأا قد توهم بانه متعلم متعلم يعني مكتسب للصنعات نعم وقد يقول القائل والطبيب أيضا باعتبار رضافتها للعالمي أيضا مكتسبها لكني لا أتجاسر أن أقول مهندس الكون ما أستطيع مختلف. نعم مخترع مختلع مختلع يطلع عليه عن مختلع مثل المبجر إينا ولهذا توجد هذه في كلام بعض أهل العلم أنه قادع عن الاختراع ومعش بذلك ثم قال نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى آخره يستفاد من الآية الكريمة انخداء الكافرين بالحياة قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويستفاد منها أن الكفار عاشقون لها، وأنها هي, هي همهم وغرضهم، لأنما زينا للشخص فلا بد أن يكون الشخص مبتمن به طالبا لهم، ومن بعد فضائل الخيرية أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا شيئا. بقوله للذين كفروا للذين كفروا واضح طيب ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعتبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة كلمة عظيمة إذا رأى ما يعتبه من أي شيء يقول لبيك إن العايش يعيش الآخر. لماذا؟ لأن النفس إذا رأت ما يعجبها بطبيعتها تطلب هذا الشيء. يقول لبيك لتوجيه النفس إلى إجابة من؟ إلى إجابة الله لا إلى إجابة رغبتها. قل النفس هذا الشيء الدنيا مزين في قلوب الناس إلا من عصم الله. فالنفس تطلبها. تتجه إليها يقول لبي ثم يقنع النفس أيضا بأني ما ستتكي وعجبت رب عز وجل إلا لخير بماذا أحيان. إن العيش عيش الآخرة وصدق رسول الله العيش عيش الآخرة والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا ومن طالب عايش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخر نعم قال الله تعالى وقل إن الخاسرين الذين خسوا أنفسهم وأهليهم يوم القيام هذه الخسارة خسروا أنفسهم لأنها راحت عليهم ما لهم النار والعياذ بالله وأهليهم أيضا الذين في النار ما يهتموا بعضهم ببعض كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه والحاصل أني أننا نقول إن هذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل إنسان ان نرى في الدنيا ما يعجبنا لا شك نرى ما يعجبنا من المراكب والقصور وغيره، لكن حق هذه على بالك لبيك إن العيش عيش الآخرة تجد كلاً لأمامك تضائل إذا قلتها بصدق وإخلاص ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ترى كلها لأمامك يجب يجب ترى تراه متضائلا ما كأنه شيء نعم طيب ومن فوائد اللهية الكريمة حقارة الدنيا حقارة الدنيا منين نأخذها من وصفها بذلك الدنيا الحياة الدنيا وقد سبق لنا أنها من الدنو زمنا ورتبة زمنا لأنها قبل الآخرة قولة ورتبة لأنها قليلة بالنسبة للآخرة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين لقوله ويسخرون لكن أنا أقول لا يزالون يسلطون منين أخذت لا يزالون من قوله ويسخرون بالفعل المضارع شفزيين ويسخرون ما قال وسخرون يسخرون لأن المضارع يدل على الاستمرار والحال والاستقبال فهم دائما بسخرية من الذين آمنوا نعم يقوش هذولا خلاصين سيارة من الدفع وبيت من الطين وما أشبه ذلك شوف يصغر لكن الغبرة بالنهاية ها والذين اتقوا فوقهم ومتى يوم الطياء اللي ما فيه ما فيه رجوع إلى الوراء عن نزول الأرض ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت المؤمنين وتصريق أقدامهم في من قوله يسخرون من الذين آمنوا يعني اصبروا اصبروا فأن هذا دعبهم وشأنهم أن يسخروا منكم ولكن ما دون تعرفون عن هذا طبيعة في الكفار أو شيء كالطبيعة فإن الإنسان يصبر حقيقة أن الإنسان إذا عرف من هذا الشيء لا بد من يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر فيه نعم ومن فوائد الآية الكريمة البشرى للمؤمنين الذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة واتلوا قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحقوا كانوا من الذين آمنوا يضحقوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء إلا ظالوا رجعيون ما عندهم ما لهذا العصر نعم بعدها وما أرسلوا عليهم حافظين؟ فاليوم الذين آمنوا اليوم يوم القيامه الذين آمنوا من الكفار يضحون هذا والله ضحى كل ماده بوكه لكن ضحى كلاك مجرمين بعد بوكه على الآئيك ينظرون وشنظر ينظرون ما أعده الله لهم من النعيم. ومنهم النظر إلى وجه تعالى الله يجعني ويكن منه والله. النظر إلى وجه الله وينظرون أيضا إلى ما فعل الله بهؤلاء نعم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن مصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأاه في سواء الجحيم قرين في الدنيا فراه في سواجحين قال له يكلم هذا في أعلى آل الديم وهذا في أسفل السافلين قال له نعم قالت الله قالت الله إن كنت لا شف هذا القرين الخبيث محاولا إغلال هذا الرجل إن كنت إنها لمخفف من الثقلة للتأكيد وكدت بمعنى قاربت يعني إنك قاربت أن ترضيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحورين إذن يطلع علي يطلعون عليهم ولا لا يطلعون عليه ويطلعون ممن علي معهم في الجنة أن يطلعوا هل أنتم مطلعون ولهذا قال دوقهم وَاللَّهُ يَتْتَقَوْ ذَوْقَهُمْ أَمَا وَاللَّهُ يَرْزَقُ بِيَا شَرْبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ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 وأمثلتها في القرآن كثيرة وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين إرادة الشرعية وإرادة كونية أما هذه فلا تنقص وهي واجبة المراقبه يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان ولهذا كان من من قول المسلمين عامه ما شاء الله كان نعم وما لم يشأ لم يكن وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه نعم نعم والله تعالى من يشاء الله يضلله وهذا لا يحبه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. والسبق لنا أن كل فعل علق الله بالمشيئة، فإنه مقرون بالحكمة إذا ليس لمجرد المشيئة فقط. بل للمشيئة المقرونة بالحكمة ودليل ذلك الشرع، السمع وعقل السمع يضعون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إش بعده إن الله كان عليما حكيم فدل هذا أرى أن مشيئته مقرونة بالحكمة وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم بل سمى نفسه بالحكيم والحكيم لا يصر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة الله وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهم مطرونة للحكمة ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب يعني مناه أنه يعطي عطاء لا أبلغه الحساب كما قال الله تعالى والله يضعه لمن يشاء والله راسع عريم نعم ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة نشوف الأعراب أولا أمة من الذي نصبها؟ أخبارها، مبشرين، شرابها، حال من الفاعل أو من المفعول به، من الفاعل، يعني الله هو المبشر، لا لا، من المفعول به لأنها كامل وطول. من قوله النبيين وبعض الله النبيين <تصفيق> وقوله وأنزل معهم الكتاب الكتاب هنا إيش مفرد يراد به الجنس فيعمل كل كتاب طيب عراب مفعول أنزل طيب قوله بالحق ألبى مصاحبة قوله ليحكم الضمير على الكتاب على النبيين على الله نعم طيب نشوف الله النبيين وأنزل معه مكتب وأنزل معه أي هو الله يعني الحكم إليه أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب ولكن هنا في إشكال وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد صار ليحكم أي كل فرد منهم كل فرد منهم بماذا الله طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا كتابا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الذين وشعرابا الذين فاعل اختلف لأن نستثنى هنا نفرخ نعم، وقوله من بعد ما جاءت الذين عتوهم من بعده، الذين عتوهم من بعده، الذين عتوه من, من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بوره من بعد ما جاءتهم، وش مفارقت به؟ لا لأنه يفسد المعنى لكنه متعلقة بقوله، قوله وما اختلف يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم وبينات وبغيا بينهم إلا الذين عثوه نعم بغيا شرابه مفعول مفعول لأجله وبقية الآية واضح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 ب نتعبد بها، فصاروا يتعبدوا بها واتبعوا أبنائهم على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن، وكثر الناس، واختلفت الأهواء، فاختلفوا. لحين صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، بعث الله الرسل. أما تقدم لنا أنها تأتي على كمرج. أربعة سلح خمسة سلح طيب نؤدي الآن أمة بمعنى طائفة مثاله هذه الآية أمة بمعنى إمام إن إبراهيم كان أمة طيب أمة بمعنى زمن طوله وادكر بعد أمة أي بعد زمن هذه ثلاثة الرابع أمة طريق. بمعنى طريقة مثل إِنَّا وَجَدْنَا عَبَاءَنَا على أمَّةِ وَإِنَّا على ثَالِ طيب الحامس يمتعب السبيل كيف؟ ها؟ مو هذا بمعنى طائفة الخامس وين في حسين؟ أنا لا أذكر الآن إلا أربع بمعنى بمعنى تين بمعنى تين؟ الأمة الطائفة المنسة الأجل الأجل؟ مثل؟ مثل؟ وين يشبع عنه العرافة أمه أمة لا يقولون الله بزوج. طيب إلى؟ إلى, عالي عالي عالي عالي الى أمّة نعم. نعم. لكن أمّة ما يمكن الى, الأجل. الأجل إلى الزمن. الأجل. إلى الزمن. أقول ما يمكن أجعل أمّة بمعنى زمن؟ مثل الذكرى بعد أمّة. طيب هنا أمّة بمعنى طائفة. أمة واحدة على دينه واحد وهو الإسلام فبعث الله النبيين ألفاء من عاطفة. فهل المعطوف عليهم مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث السبب في البعث الاختلاف فقال بعضهم إنه على تقدير محذوح كان الناس أمة واحدة فبق... فاختلفوا فبعث الله واستدل لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا نعم إلى آخر وهو استدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال بعضون لا يعتاج إلى تقدير لفهمه من الآية وعلى كل حال نعم ولا شك أنه لا بد أن يكونوا معنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل ونرى هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة هل المريضة والمسافر عليه العدة ولو صام لا إذن لابد بد أن نقدر فأفضر فعليه عدة قال فبعث الله النبيين بعث بمعنى أرسل بعث بمعنى أرسل وأصله من الإخراج والإثارة ولا شك أن الرسل عليهم صلى والسلام عليه أن بعثهم إثارة وإخراج فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم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 وعما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرق وأمر بتبليعه وهذا هو رأي جهزون وهو فرق جيد جدا لأن النبي من النبأ وهو الخبر، فهو مخبر والرسول من الإرساق وهو البعث لا أحد فقال أرسلت فلان يعني بعثته يبلغ عني ونسى كذلك طيب وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول لكن هذا ينتقد علينا بماذا بآدم لأن آدم مه مجدد نعم فرأي الجمهور جيد في هذا المسأل وقول المبشرين حال مبشرين ومنذرين مبشرين بماذا بثواب الله عز وجل لمن استحقهم ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله قال الله تبارك وتعالى لينظرة فأسا شديدا من الذين المبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به من المبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات والمبشر به أن لهم أجر حسن ما كتين فيه أبدا وينذر الذين قال اتخذ الله ولبا ما لهم به من علم كبارة كلمة تخرجون أفواهم يقولون إلا كذبا فالمنذر هم والمنذر به العذاب ومنذر به العذاب وقوله مبشرين ومنذرين حادان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان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 من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير، أن هذه تسمية خاطئة، كاذبة، ناصبة، تصل نار حانية. هذه أحق الناس بها من الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن بعثهم: بشروا وأنزروا، بشروا وأنزروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات. ما نأخذها مجردة، ونقول الله في هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، أو مبشرون كثيرون، وما شبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب للنفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا. ونعطيه إلى أعجائه إلى وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين المسيحيين معناه من الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح كما إذا قلت قرآن تميمي إذن هو من بني تميم مسيحي على دين المسيح المسيح بمريم يتبرع من هذا الدين يتبرح من هذا الدين لأنه كفر فمثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظاً من ناحيتها وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي لا يقول هذا الاستلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس مقبول.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 مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحد قال عن اليهود إنه موسويون. شو يقول الناس؟ ها يضطجون عليه. يقول موسى برئ منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي هي. لا فرق. نعم. مبشرين ومنذرين. نعم. أول الجمهور عندما خرجوا بين النبي والرسول. نعم. البعض يعتقد عليهم بأن الدعاة ومش يبلغون، بهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون. لأ، لأنهم <تصفيق> فقدوا الوحي، فقدوا الوحي. بس الدعات يبلغون. إيه. الأنبياء عن هذا التعريف عن هذا نعم لا يبلغون. نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون أصل كمال العبادة في أمثلة الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان المرائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل للرحمن لأنه عمر بقتل ولده فامتهد نعم لكن في قول إبراهما في قول إبراهما في قول إبراهما نعم, نعم. إطلاقة إصالها للنبي هذا من باب التغليب لأنه قال من رسول كما نقول قمران والعمران. دليل الحديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن رسول الله أن الله قال... أن الله طارئ أن رسول طارئ إنه نبي مكلم. هذا ببن بن الحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواح الله تعالى كلمه وامره ونهى. وهذا وحده. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تلد بالعقل، لا بد فيها من وحي الشيخ أيضاً لو قلنا نصارى بدنا نسيب، يقولون نصارنا أن نحن نصار أيسل. إيه. أشيخ. لا أصل نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارا هو معنى جمع ناصر، لا، لكن نسبة لهذا هذا. شيخ. لابد نزيد تعرف يا رسول الله إن ربي هل يمكن أن أمر بالجهاد هل يمكن أن أمر بالجهاد لا بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم لا أمروا بالجهاد في الغوش الله, الله علي يقول أنه يقول أنه يقول فإن الله يقول أنه يبشره هذا الجواب إن البشرة إذا إذا قيدت هي ما قيدت به لكن تقول هذا المبشرين بس أنا أنا أوافق كذا قلت هؤلاء مبشرون بالعداء نعم شيخ مثلاً الرافضين عليهم جعفر يعني هذا جعفر مثلاً إلى جعفر على كل حال كل من انتسب إلى إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة يقول فناء فنبع الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق أنزل معهم المعي هنا للمصاحبة والمعي كل ما أطلقت فهي المصاحبة لكنها في كل موضوع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 بمعنى مكتوب فمنه ما نعلم أن الله كتبه ومنها ما ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به فالطورات كتبها الله عز وجل وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء وأما وكذلك أيضا في الزبو وقد كتبنا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 سواء كان مكتوبا أو مقولا يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من عصله الله إليه وقولا أنزل معهم الكتاب القرآن من الكتب أولا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 وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه وقوله بالحق هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معه الكتاب بالحق يعني الكتاب جاء بالحق أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق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 ثابت النافع وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق الحق فيها هو الصدق لأن الخبر يعني إذا قلت هذا خبر حق يعني صدقا مطابقا للوقت وأما الحق في الأحكام لأنه العدل والنفع وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الكتب اللي من غير الله فيها صناعة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 إذا وقته يتناقب فاعلم أنه غير صحيح وإن كان في أول الأمر يترى لك أنه صحيح لكن إذا عرفت أنه يتناقض، فاعلم أنه ليس بحق يعني الحق له يمكن أن يتناقب فهنا نقول بالحق هل المعنى أن نزوله بالحق في يكون متعلق بأنزل يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب قلنا كل الأمرين كل الأمرين حق أما الأول فواضح فإن, فإن الكتب التي جاءت بأرسل ما عند الله لا شك فيها وأما الثاني فكذلك لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقاً في الأخبار وعادلاً في الأحكام. ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس في ماختلافه فيه. ليحكم ذكرت أن في فيها ثلاث آراء. هل الفاعل الله؟ نعم. أو الفاعل الرسول. أو الفاعل الكتاب. من من قال إن الفاعل والله؟ أي ليحكم الله قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون مكتسقة على مجرى واحد فبعث الله وأنزل معه ليحكم تكون الضمائر كلها تعود على من على الله يكون السياق مكتسقا ومعلوم أن الله تعرف الحاكم حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام والرسول لا يحكمون إلا بحكمه والكتب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 والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي... إلى أيش إلى الله ومرجع إلى الله أما قول يحكم أي النبي فهذا أوردنا عليه إشكال من جهد أن النبيين جم وهذا مفر ولو كان عائلا إلى النبي لقال يحكم بين النبي يحكم وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جم والجمع عدال على أفراد والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس ومنه على رأي قومه تعالى وجعلنا للمتقين إماما ما قال وجعلنا للمتقين أئما مع الناء تدل على الجمع قال وجعلنا أجعل كل واحد منا يجعل كل واحد منا إماما للمتقين نعم ليحكم ابناء نعم الفصل الاول أنها بالله. نعم ان شاء الله هذا جاهد. جاهد. معلوم. من معلوم النسب الحكم الشرعي ما يعرف اذا الانتخاب الله الحكم القضائي ما ما موضوع هذا هذه هذه طبيعه الناس بين اختلفوا